أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا بعض ودهر ودهر خيرت خير الذين يتكونون أفناء تعقلون خادنا علموا لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولا ولقابك بدت رسلهم من قبلك فصدرو على والا کو بتدعي نفقا في أو سلما ش لا جمع والموتى يبعثه الله والموتى يبعثه الله تق الله الله